فَمَا كََ جَوَابًا قَوْمِهِ إِللاا أَمْ طَالوا إِللاا أَنْ قَالُ أَخِْجُ أَلَلُوطِم مِنْ قَرِيَةِكُمْ إِهُم أُنَا صَُةَ قَهْهَرُون فَأَن جَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إَِّمْ رَأَتَهُ قَدّرناَهَا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 مخير ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء وانزل فأنبتنا به حدا انقذات بهجة مما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلوا أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ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 أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُشْرًا بًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ وَمَنْ يُغْنِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَمَا مِنْ غَائِبَتِهِمْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إلا, إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِينَ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ